محتاج لا تدري بقلبي مجنون تبعد دقايق قلب الكون أطلب رضاها أطلب رضا قوم رضا قدمع عيون من تصحى من النوم وتكمل زعيات ها غلت نام بس ها غلت ناقصني تصحى من النوم وتكمل زعيات دلو عهوات ودلعناها زياد احنا العشاء لما الحب الهم المجنون نجم هي فيتي شبعنا وانا اسهر مع قام سلمت